ابن العاص يدوس على اللغم رسى قارب عمر بن العاص ورفاقه بساحل إفريقية ودخلوا الحبشة وبعد أن تهيأوا لمقابلة الملك النجاشي حملوا هداياهم واتجهوا بها نحو قصره ولما وصلوا استأذنوا للدخول فأذن لهم بالدخول إلى مجلس ينتظرون فيه ريثما يسمح لهم الملك بمقابلته وهناك مجلس آخر يجلس فيه الملك لاستقبال الناس والوفود ظل عمر ورفاقه ينتظرون في المجلس الأول. وفجأة شخصت أبصارهم وهم يرون رجلا يمر من أمامهم جاء بعدهم وأذن له قبلهم إنه عدوهم الصحابي عمر بن أمية الضمري قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي يدخل معززا مكرما يتهادى نحو الملك بعزه المؤمن لا ركوع ولا سجود ولكن بحديث يعلوه السمت والوقار دون ذلة أو ابتذال جاء الضمري ليتحدث بهموم رعايا الدولة الإسلامية الذين أصبحوا ملأ سمع الملك وبصره لاحت لعمر بن العاص فكرة شيطانية فأقبل بوجهه نحو رفاقه الذين أدنوا رؤوسهم إليه كالدراويش فقال لهم هذا عمرو بن أمية الضمري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 وهي أن الرسل لا يقتلون ولا يمسون بأذى يريد قتله ليضع لنفسه خطا للرجعة مع قريش إن انتصروا على الدولة الإسلامية وكأنه سيقول لهم لا تظنوا أني هربت إلى الحبشة خوفا لا بل كنت أناضل عنكم هناك فكرة تدل على انهيار نفسية ابن العاص أوصلتها إليه الوثنية خرج الصحابي وأذن لابن العاص بالدخول وحده فدخل وسجد للملك النجاشي فقال الملك مرحبا بصديقي رفع عمر رأسه فقال الملك أهديت لي من بلادك شيئا فقال نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا طلب النجاشي الجلود فأحضرت واستعرضها عمر فأعجبت الملك ولما رأى عمر الارتياح على وجه الملك تقدم بالتماسه وفجأة ارتعد عمر خوفا وكأنه داس على لغم انفجر النجاشي في وجهه كالبركان وقام بحركة أرعبت ابن العاص فتمنى لو أن الأرض شقت فابتلعته خوفا من غضب الملك.